بسم الله الرحمن الرحيم. إن أرسلنا نوحًا إلى قومه أن أذير قومك أن أذير قومك من قبل أي يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إن لكم نذير مبين. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجر مسمى إن أجر الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون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 واجعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا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 وَيَجَعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا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 رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا